هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ تَظُنُّونَ إِنْ نُمَتَّعُونَ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياع لذ منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء من حسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزاء الا مثلها وهم لا يظلمون قل اننا هدانا ربي 119. وإلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 110. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذالك امرت وانا اول المسلمين قل اغرر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وَمَا إِلَى رَبِّكُمْ مَوْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ خَلِيفَةً أَرْضًا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ